اهلكه المواشي اهلكت بعض الناس مكروه لنا لكن له حكم الذين قتلوا في هذا شهداء الغريق شهيد اليس كذلك الذي يمضيه شهيد وما اعظم الشهاده الشهاده تساوي كل الدنيا كلها يودي الانسان ان يموت شريدا ولا ان يعيش 1000 سنه الا ان يكون في ذات الخير أرفتم الأموال التي فقدت قد تكون حكمة هل الرسول ألم يقل الرسول والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا ربما تبقى هذه الزرور وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاصي وتصدنا على الطاعات وبفقدها نلجأ إلى الله ونعرف قد أنفسنا هذا خير ولا, ولا, ولا بقى هذا خير أي هنا أشهد خير الأول أشهد أنفع للمرأة في دينه وجنياه الذين يقزلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهدان حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد أرأيت الرجل الذي قال يا رسول الله جاءني رجل يطلب مالي قال لا تعطيه قال إن قاتلني قال قتل قال إن قتلت قال هو في النار قال إن قتلين قال فأنت شهيد من هذا يجاهل عن نفسه عن نابي فقو... فكان شهيدا هؤلاء الذين قتلوا شهدان ولا نقول لكل واحد شهيد لأنه ما... ما نشهد لكل واحد بعين لكن على سبيل العمور من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهلي فهو شهيد الشهادة هي هينا مرتب عظيم عالي الشهداء عند ربه لهم اجرهم منه اذا هذا الذي هو في ظاهر الحال مضطر علينا ومكروه لنا حاقبه حميد هذه حكمه اما ما ينفعنا فالحكمه فيه ظاهره انه احسان من رب عز وجل يعيننا اذا كنا صادقين على على البر والتقوى وخير الناس من استطاع بنعم من وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته فالحاصل اننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله ان كل ما قدره الله عز وجل من خير او شر او فتنه او حرب او سلم او غير ذلك فهو ايش بحكمه لكن قد نعلمها وقد لا نعلم وما احلى ان يصاب الانسان بمصيبه ثم يتصبر ويصبر يجد حلاوه عجيبه حلاوه امنيه القلب راحه النفس لا لا لا يجده في اعظم وقت لو ياتين ثاني عذق من من الصباح الى الصباح لا لا اثر فيك تاثير بعض المصائب عرفتم حتى المعاصي الانسان يفعلها ثم استحضر عظمه الله وخجل من الله وخاف من الله ورجع الى الله يجد لذة عظيمه للطاعه اللي كان بالاول يفانوها كانها عاده فهذه مصالح عظيمه يتاملها الانسان يجد ان فينا يقره الانسان خير قد يعلم وقد لا نستمد في هذا الحكم يكون البحث واضح نعم يقول ف فكل ما فكل ما قضاه كونا او تعبد به خلقه شرعا فانه لحكمه وهذه الحكمه الغائيه وعلى وثق الحكمه هذه الحكمه السوريه الحكمه السوريه هو لحكمه الغايه من المحميده وعلى وثق الحكمه يعني الصوره التي عليها موافقه توافق الحكم تماما يا سعد انت معنا طيب يقول سواء علمنا منها ما نعلم او تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أجب بل ومن أحسن من الله حكماً لقوم يقنون؟ الجواب لا فلا أحد أحسن من الله حكماً للكون ولا قدر نعم لا الكون ولا الشر ولا أحد أحكم من الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت ان ما قدره فهو لحكمه عظيمه ان ادركها فله وان لم يدركها فسلم الامر الى من يعلمها عز وجل والله اعلم نعم هذه الصنيه لازمه الالهيه للمسؤوليه التقديريه والشرعيه من ناحيه الدين لا هذا هذا معنى ما انا قوي انه يكون محبوبا لله ومقبولا له لا لا حتى الخير مثلا بالنسبه للانسان قد يكون ليس بخير لكنه مراد بالاراده القويه لا دعنا نقول ان الشرعيه بما انا احب يريد شرعا كقولك يحب يريد كونه كقولك يشاء نعم اي الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته كالطاعات مثلا الحكمة منها ان يساب العبد على فعله الصورية يعني الكون على هذا الوجه المعين هذه حكمة مثلا الواجب في بالذهب والفضه في الزكاه كم الربع العشر الواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر الواجب الذي يسقى بمؤونة نصف العشر هذه الثلفات تقدير لكنها على وفق الحكمة والغاية من الجميع حتمة غاية هو الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبهها نعم نعم ماوشط قد لا يعلم الانسان بذلك ربما يدافع الانسان عن نفسه بمقتضى الطبيعه والفطره ويكون شهيدا وهناك نعم قل الله يعلم ما بداخلكم حفيظ باب الصلاه كل ذلك نعم نعم تقول يا تقول في الصلاه سبحانك فبك او في غير الصلاه لانه سيستفهم منك اليس الله بيعطي من حاتمين ايش تقول تبق نعم ايه صحيح اليس الله بكاف عبده <متحدث> بلى اليس الله بعزيز الانتقام بلى واشبه ذلك الشيخ قاعد ما هي بدون بلى ونحن على الدارك مشاهدين هذا واضح ما هو بلاسم ما هو بلاسم لو قلت بلا كذب انتهى وقتكم برأي انه مراده الكوني والشرعي لان مراده ونؤمن بان مراده الكوني والشرعي لان مراده في جعل حركه واحده ونؤمن بان مراده الكوني والشرعي لا ينفي للصفه المراده وهو صفه نعم تابع نحن نؤمن بان مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا او تعبد به شرعا فانه لحكمته وعلى عفته حكمتي سواء علمنا منها ما نعلم او تقاصرت عقولنا عن ذلك اليس الله بحكم الحاكمين ومن يرضى بالهمن قومي وقرون ونؤمن بان الله تعالى يحب اولياءه وهم يحبونك قل ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحبكم الله فزوف ياتي الله بقوم من يحب قد قوم يحبهم ويحبون والله يحب الصابرين واقتوا ان الله يحب المقتضين واحسن ان الله يحب المحسنين أحسنو. احسنوا واحسن ان الله يحب المحسنين هنا عندي والله يحب المحسنين والصواب ان نؤمن بان الله تعالى يرضى ما شرعه من الاعمال والاقوال ويكره ما نهى عنه منها ان تذكروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ومن تشكر يرضه لكم ولكن كانه الله دعاتهم فذبطهم خير قد مع القاعدين ولم نؤمن بان واسع الحمد لله رب العالمين سبقنا ان نؤمن بان لله تعالى اراده وان ارادته تعالى تنقسم الى قسمين كونيه وشرعيه والفرق بينهما من وجهين الوجه الاول نعم بيننا يعني تكون في ما يحب وما لا يحب طيب والفرق الثاني من عوض الفرق الثاني أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها وهي محبوبة من الله سبحانه وتعالى والكونية الكونية لابد أن تقع وأن كانت لديه محبوبة أحسن الفرق بينهما الفرق الثاني الإرادة الشرعية لابد فيها نعم الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المرأة لابد أن يقع والشرعية قد, قد يقع وقد لا يقع وهذا الفرق بينهم وإنما قسم العلماء الإرادة إلى ذلك لأن لا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده كما قال بذلك كما قال بذلك المرتزله ان الذي يكرهه الله لا يريده فيقال ان اردت لا يريد شرعا في حق وان اكن اريد قدرا فباطل وقد قرانا ما قره الاخ شرح المقرى الاخ من ان هذه الاراده التابعه للحكم قرانا هذا فلا حاجه لاعادته قال ونؤمن بان الله تعالى يحب اولياءه وهم يحبونه اينو من عند الله تعالى يحب ويحب فهو محبوب اوليائه واولياءه محبوبون لديه فالمحبه متبادله دليل ذلك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ففي هذه الايه اثبات المحبه لله واثبات المحبه منه اثبات المحبه لله بقوله ان كنتم تحبون الله ومنه لقوله يحببكم الله وهذه الآية وصنعها السلف آية المحنة أي الامتحان لأنها نازلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو النزام إن كانوا صادقين في محبة لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا اتبعوا الرسول كان الجزاء أعظم مما يبدعون هم يدعون انهم يحبون الله على شرفه له لكن الجزاء اذا اتبعوا رسول ان الله يحبهم وهذا هو الشان العظيم وهذا هو المقصود العظيم ان يحبك الله فليس الشان ان تحب الله يعني قد تصدق ولا قد لا تصدق لكن الشان كله ان يحبك الله اذا احبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه جبريل يجئ له في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه جبريل ويحبه اهل السماء ثم يوضع له قبول في الارض فيحبه اهل الارض ويقبلونه هذه المحبه اهي محبه حقيقيه او هي مجاز عن الثابه اشوف يا جماعه محبه حقيقيه وليس مجازا عن العجاز عن العتاب لان الاثابه شيء والمحبه شيء اخر بل الاثابه دليل محبه لان الله تعالى لا يثيب احدا الا حيث يحبه الله عز وجل وقد انقسم الناس في هذا في المحبه الى ثلاثه اقسام قسم قالوا ان الله يحب ويحب وقسم بالعكس قال ان الله لا يحب ولا يحب وقسم قال ان الله يحب ولا يحب فلقول اذا ثلاثه والقسم في العقليه التقرير الرابع لكنني لا اعلم بذلك قائلا الرابع ان الله يحب ولا يحب لكنني لا اعلم بهذا قائلا فالاقوال اذا كم اخ ما هي <تصفيق> نعم ولا ولا شك ان القول المتعين ان الله يحب ويحب كما في هذه الايه والايه التي بعده يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقول يحبوا ما يحبون ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سبباً لها وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وكلما كان الإنسان للرسول أكبر كانت محبة الله له أعظم وما حدث الله جاء للإنسان فيها لذة عظيمه لا يقاربها اكبر لذة في الدنيا لذة عظيمه وانسا بالله عز وجل وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا مثيل له شيء الذين قالوا انه لا حب ولا شر شبه عليكم وقالوا المحبه لا تكون الا بين نظيرين بين الريق الرجل والمرأة الرجل والرجل المرأة والمرأة ولا تكون بين شيئين مختلفين فلا محبة بين الإنسان والجماد وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينه كم جنعه في الخالق من بدء أول جنى الخالق الزوجين مباين المخلوق اعظم مبايق هذه شبهه وهذه شبهه منقوطه اولا في النص الصريح على ثبوت المحبه من الله ولله وقياساته العقليه اذا عرضتها النصوص الشرعيه كانت باطله ولهذا قالوا لا قياس من النص هو القياس المفدل النصف فاسم الاعتبار هذه واحدة ثانيا ادعاؤه أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ بل قد تكون محبة بين شيئين بينهما عظم التبايد فالمحبة بين الإنسان وبين بعيده الذي يركبه ثابتة أم لا غير ثابتة اسأل الجمالين هي ثابت حتى ان الجمل يعرف صاحبه من بين الدجال ولا يجلس الا عنده اذا ادعت حاجه الى قربه منه في ايام الشتاء يقول نجما الجمال اذا نزلنا واضغمنا النار دنس الجمال منهم وكل جمل ياوي الى صاحبه ويجلس الى جمل حتى قال بعضهم ان له جمل يخرج الدخان نعم وانه اذا جلس الناس على النار اتى وارخى برقبته وادخل راسه الى جنب صاحبه ثم يلف له تجاره وكان بالاول تجاره لك ما هي مفهوم ما هي اته ثم يدخلها في من خريه فيجعله استنشقها أينه وكيف أينه ف... فالجمل يعرف صاحب لا شك وأنا الحقيقة كنت أكذب بهذا وأقول ما يصير حتى حد... حدثني رجل ثقة من زملائنا طلاب العلم أنه كان مرة في رأس الخيمة يدرس فره هذا ما سجل فره هذا ما سجل يقول إن المحبة ثابتة بين بين شيئاً غير متجانسين بل إن الإنسان قد يحب جماداً قد يقوم مثل هذا أن يكتب في قلم معين يكون كتابته به جميلة وواضحة فتجده يحب هذا القلم عن القلم الآخر الذي لم يعتد عليه أو له سيارة يعرفها قد بورك له فيها فيحبها أكثر فالحاصل أن شفتهم اللي تعتلوا بها شبها يكذبها الواقع أما الذين قالوا إن الله لا يحب ولكنه يحب فقالوا إن محبة الإنسان لربه لا تنكر وليمكن إلى أحد أن يكره لأنه أمر فطري غريز لكن محبة الله للعبد هي المنكرة لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة والرب عز وجل منزه عن ذلك فالله لا يحب ولكن كلما أتى آية أو حديث يثبت أن الله يحب فلنراد به الإثار أو إرادة السواء وهؤلاء هم الأشاعر وقومهم باطل لأننا نقول ان الله اثبت في القران قياده السنه اثبتت بان الله تعالى خير ومعلوم انه لا قياس ولا نظر مع وجود مع وجود النص ومحبه الله للعبد اثر واضح يجري الانسان ان الله شخصده الاسنان ويوي قلبه ويحب العبد الطائع وهذا يدل على محبه الله له وانه عز وجل ثنابل فالصواب اذا ان المحبه ثابته من الجانبين ثابته من الله لمن للعبد ومن العبد لله فما هي السبب الوحيد فما هو السبب الوحيد لكون الله يحبك ما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه وبهذا نعرف ان كل من ابتدع في شريعه الرسول محمد عليه الصلاه والسلام شيئا من العبادات فان محبته لله وللرسول ايش ناقصه وضعيفه وبحسب ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدع عكس الذين يقولون اننا نفعل ذلك محبه للرسول يقول اذا كنتم صادقين فاتبعوا الرسول أما أن تبتدعوا في ديني فهذا من أكبر الطعن فيه وفي اكتاب الله البدعة في الدين طعن في الرسول وطعن في اكتاب الله أما كمها طعن في اكتاب الله فلأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم والبدعة يراهم مفتدعها دينا وهي لم توجد في القرآن ولا في السنة إذن الآية في الصادق ما كمنا الدين لم يقوم إلا بهذه البتعة على زعن أما كونها طعن من الرسول فنقول إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بهذه الشريعة أو جاهل لأنه لم نعمل بها قطعا فإما أن يكون عالما بأنها مشروعة وإما أن يكون جاهلا ولا, ولا, ولا بق فإن كنتم أنه جاهل فقد وصمتموه بالجهل وان كنت منه عالم فقد وصمتوه بالخيانة لانه لم يبين هل الناس لا بقوله ولا بفعله ولا باقراره فمسائل البدع عظيمه ما هينه حتى وان كانت البدعه في ذاتها هينه فاثرها عظيم نسال الله العافيه ولهذا تجد هؤلاء المبتدعين من ابعد الناس عن اتباع الصراط تجدهم يستهلكون جهدهم في هذه البدعه لكنهم مفرطون كثيرا في أمور مشروعة أهم منها وتأمل أحوالك تجدها ربما يخرج من هذا المولد إلى القبر يدعوه ويعبده ألزا كذلك ربما لا يصل إلى هذا الحال لكنه عنده بطور في الطاعات نوافله قليلة صومه قليل صدقته قليلة كثير النظر المحرم إلى النساء والمرجان وغير ذلك انا ساكره هذا هو الواقع يا اخوان اذا كيف تقول انك ابتعدت هذا محبه الله ورسوله قال فسوف ياتي الله بقوم يحبونه ويحبونه هذا جواب ل لشرط المحلوق التقدير يا ايها الذين امنوا من يرتد من عند ديننا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كيف والله هاني عنك اذا كذبت عن الدين لن تظنوا شيئا ياتي الله بقوم غيرك كما قال تعالى وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِي الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ وقال تعالى والله يحب الصابرين الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله وشريعة الله أوامر ونواهر فهم صابرون على الأوامر صابرون عن النواهر صابرون على الأقدار فمن كان هذه الحاله فان الله يحبه واقصدوا ان الله يحب المقسطين اقصدوا اعدلوا ان الله يحب المقسطين اعدلوا في انفسكم او في اهليكم او في معامليكم او في من في الجميع حتى في النفس اعدل لما اراد عبد الله بن عامر معاص ان يقوم الليل كله وينام وهو يصوم النهار كله قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ل لنفسك عليك حق بعد حتى في نفسك ولهذا اوجب العلماء على من خاف الموت من الجوع ان يشرب وعلى من خاف الموت من العطش ان يشرب لا يقول والله انا انا حر اذا هلكت فاني لي ان اولي نفسي يقول لا ليس بسعيني لا يمكن انت انت ان تولي نفسك فالله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وبهذا نعرف خطا من يتبرع بشيء من اعضائه لاحد من الناس بعض مرض يتبرع بكليته لوحد من الناس تعطلت كليتاه فقال انا اريد ان اتبرع له بكليته من قال هذا كليتك هل هي لك شيء لا بس الجواب حس لا حقيقه ما هي لك حتى تتبرع بها لاحد او تبيعها ايها وانت حر والحر لا يباع ثم اذا قدرنا ان نقول ان ان شاء الله لن يضرني هذا وهذا ينفع يقول نفع هذا الرجل اجعله 99% لكن أليس فيه واحد من مئة أن لا يقبلها الجسد يرفضه إذن ارتكبنا مفسده لمصلحة موهومة غير محقق يقين ارتكبنا مفسده قينا لمصلحة ليست يقينية ثم هل تأمن أنت إذا تبرأت بكلية من كلام هل تأمن أن تأمن أن تبقى هذه صالحة دائما الباقي يعني ربما يجيء يأتيها مرض فإذا أتها مرض معناها أنك أهلك تنسك لأنك لن تعيش بلا كلا إذ أن هذه الكلا تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشفى ولو تخلل جسم عنها لأن تشرف فيه السموم وهلك فإذا طلعت واحدة فقز عندك واحدة بقطع سفهيه من الايه من الايات ثم ان ظاهر لي واقول ذلك عن شرع ولا عن طب الظاهر لي ان هاتين الثنتين الكليتين تتعاونان وانه اذا فرضتهما ثقل الحمل عليه وصار هذا اقرب الى كذب وفساده فالمهم ان نقول ان الانسان مامور بالعدل حتى في نفسه وليس له ان يهلك او يتلف شيئا من اطرافه كما ليس له ان يهلك او يتلف شيئا من ايش من, من حياته كلها وقد نصف طهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على انه يحرم قطع عضو من الميت ولو اوصاه ذكروا هذا في باب في باب اصل الميت في كتاب الجنائز يعني لو ان الميت مثلا قال أنا أتبرع بعد موت بعيني لفلان أو فلان بعد الموت ما هو منتبع بالعين يقول يحب أن يتبرع بها لو قال أتبرع بكلتي بقلبي بن حام نص على ذلك أهل العلم ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي كسر عظم الميت ككسره حي يعني في الحرمة والتحرين والمسألة من سيارات متوضب الإنسان إذا أتاه مرضه من عند الله وأراد واختار الله له أن يموت فهو إن لم يموت اليوم مات غدا وربما يكون موته وخيرا له كم من إنسان يكون بقاؤه في الحياة شرا كما في الحديث شركم من طال عمره وسع عمله والإنسان المؤمن يكون اذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل الى دار اسوا بل ينتقل الى دار خير من دار ولذلك ندعو المؤمن نقول ابدل له دارا للميت ونحن نصلي عليه نقول ابدل له دارا خيرا من داره ربنا هذا الذي اصيره في اماره فكلته ربنا يحسن عنده من الانابه الى الله والرجوع اليه وتلقى الموت بالاستعداد التام وهذا افضل بكثير من ان تبقى حياته اياما ثم ثم يموت ولهذا لما جاء ملك الموت لموسى ليقبض روحه لطمه موسى حتى فقأ عينه فرجع ملك الموت الى الله وقال ارسلتني يا ربي الى رجل لا يلزمه الموت قال له الله يا زوج الذهب اليه وقل له يضع يده على جلد ثوب وله من السنين في قدم ما تحت يده من هذه الشعرات وش تبغى تكون قليله ولا كثيره لا كثيره كثيره اولا اننا لا نعلم الان عن كيفيه يد موسى عليه الصلاه والسلام هل هي كبيره او صغيره لكن لا شك ان الخلق اكنت أك... ان تكون اكبر من هذا لان الخلق يتناقص حتى وصل الى هذه الاولى وثانيا الثور تختلف الثيران بالنسبه ل لراصف الشعر كما تختلف أصابع اليد اليوم ستكون تديره قال موسى ثم ماذا بعد ذلك قسم الموت لا بد منه قال فمن الان نعم لان امرك ولو طال كانما لبست ايه ساعه من النهار الان نحن متفاوتين في الاعمار الكثير منا والقليل نعم كل الماضي كذا سواء ما كانه صار فقال من الان ولكن اسال ربي ان يكون موتي حول البلاد المقدسه هل تقلى الى هناك ومات هناك عند الكتيب الاحمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت تم لا اريتكم قبره لكن الحمد لله انه لا يعلم الان ولا يعلم قبر نبي من الانبياء السابقين الا قبل رسول الله عليه الصلاه والسلام حثه الله عز وجل بهذا المكان ففي الحاصل اني اقول ان الاقساط واجب في ايش في كل شيء حتى بالنفس حتى في الاهل حتى في الاولاد حتى كان السلف يعدلون بين اولادهم في التقبيل في التقبيل اذا قبل الصبي مره قبل الثاني مرض نقبله مرتين واذا كش يناظر ينظر, ينظر قبله مرتين وهذا شيء شيء مشاهد ان الصديقين يهنون العدل حتى في التقبيه واذا عاد الانسان نفسه العجل اعانه الله عليه يجب العدل ايضا بين الاولاد في العطيه يجب العدل بين الزوجات يجب العدل بين الصغين المهم في كل شيء يحب المقتصدين او يحبوا القاصتين المقصدين أما القاصد فأما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا والفرق بين القاصد والمقصد القاصد هو الجائل والمقصد هو رافع الجور رافع الجور يعني العادل وأحسنوا إن الله يحب المقصدين وهذا انتقال إلى ما هو أكمل الإحسان أكمل من العدل قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والاحسان الاحسان في كل شيء في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق الاحسان في معاملة خالق الاخ اي الاحسان في معاملة خالق انت عبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الاحسان في معاملة الخلق حدده النبي عليه الصلاه والسلام بحد لا لا جور فيه ولا اشكال فيه فقط لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه قاعده قاعده اخرى من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه الشاهد ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه هذا والنساء ان تحسن الى احد الله تعالى في مالك في بدنك في جاهك في كل معاهر في البدن تعين الرجل على حمل متاع على اناخته اذاوله على اي شيء في المال تعطيه زكاه صدقه هبه هديه عطيه كم هذه الاقسام؟ يا ناس الله المستعان يا جماعه خمسه زكاه صدقه هديه هبه عطيه خمس اقسام نعم هذه خمسه اقسام الزكاه واجب هي نعم الامور المواجهه للذكاء في في, في الامور معروف صدقه ما قصد به الانسان التقرب الى الله عز وجل في قطع النظر عن كون الفقير انتري بها او انت هديه ما قصد به التودد والاكرام هبه ما قصد به مجرد انتفاء المعطي ما اعطى المعطي تقربا الله بهذا ولا توجدا الى المعطى بل اعطى هاك عطيه التبرع بمرض الموت التبرع بالمال بمرض الموت يسمى عطيه باقي سادس نفقه النفقه السند بالمال واجب كذلك ايضا تحسن الى الى الى الخلق بشكل بشده توسط لكن بالشفاعة الكائزة أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز نسوة أن تشفع بإصباط واجب فإذا بلعت الخدود السلطان فلا أن الله شافع والمشف على والله آدم نعم سامة الشيخ التبرع بدنها لي دخل في فلو في ما لا حق منه ال... لا لا التبرع بالدم لا باس به لانه يخفي ياتي خلفه ياتي خلفه شباب صار فيكم في جاء في الحديث يا خدي رجع المساحه ارجع الى اهل المال نعم المراد اهل هنا والمال اهل آه المراد المال ثواب المال واهل كانوا يقولون لنا من مكتبات يجيهم بماه الحنافي جريتهم في سياق الحديث نعم لأنه يرى مكان في الجنة ويفتحنا في الروف وريحانها ايه فما المناسب بين هادي و هادي أهلهم الموجودين أهلهم ليسوا موجودين الآن فيحباً في يتعجل الاجتماع به فقال يرجع كان يرجع للدنيا لا لا هو مؤمن بأنه مؤسس هذا الشيء الأهل ما لي يعني في الجنة نعم قال الله يجعون شب عشق <تصفيق> ايش عشق اهلا الله يهديك يا صوفيه يا فرنا معي صوفي صوفي بارك الله فيك نعم مشتاق لي نصوف وصوف يقون على ايش انا في الحال هذه اقتلها العارفون كما يقولون والصحيح انها لا تجوز وانا حر لكن يوسف الله جل وهو الغفور ودود يوسف في الخله واتخذ الله ابراهيم خليلا ولكن يا ترى في اي ما اعلى الخله والمحبه الخله ليش لكن انا اقول هل الخله اكمل واعلى او المحبه رجعه الان ما نعرف ها نعم انطلع الاله اعلى آه... آه... مراتب المحبه صحيح طيب الذين يقولون ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هل انتقصوا محمدا نعم نعم انتقصوا محمد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذ خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولهذا المحبة يوصف بها كل مؤمن إن الله يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الصبرين لكن خلّة لا نعلم أن أحدا يوصف بها إلا ثمان وهما محمد وإبراهيم فقط هل تلاجد أن نقول موسى خليل الله ولا أن نقول عيسى خليل الله ولا أن نقول نوح خليل الله هذه لا, لا لا تكون الا الاثنين يعني لا نعلم انها كانت الا الاثنين انت نعم اي نعم هي هو ما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محمد عليه الصلاه والسلام افضل من من الجميع يقول ان اعظم وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فملعن الشقاقين وأصل الخرط على الإطلاق نبينا فمل عن الشطاق انتهى الوقت صنع. اين نعم الله إلا أحب الله أحلم ايش الله إلا أحب الله أحلم فعلم نفسي أن يكون لدي مرح من فلق ومن نقوم من الجنة ونفسي انا حين اول ما سمعت صوتك واللي غير ما سمعت سمعت شيء نقوله قول انت اقرب الناس له ممكن ذلك سبحان الله لا احد احب الله شكرا لك انا احد نعم تعلم ان يحبني فيكن من قبل تحب رجلي انه يحبه فيحب جبري ثم يعلن جبري في السماوات اني لا احب فلان فاحبوه فيحبونه ثم يوضع لهم القول في الارض ما هو بالظاهر. الظاهر ظاهر المؤمنين الذين يحبون الله لماذا اقول هكذا وان راه حديث العموم اقول هكذا لان الكفار يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احب الناس لله في من علم فظن ان ان العبره بمحبته المؤمن وقد يقال ان قوله ايراد له القبول اعم من المحبه وهذا ايضا يرد عليه ان كفارا قبلوا فزاين من مرضى ذلك اولياء الله يعني الذين يحبون الله يحبونها هذا نعم الوقت يا شيخ اي نعم الوقت يا الحمد لله العلوم كانوا في دار نعم في الشتاء ايوه في دار نعم لكن انت نكرم عياهم من دون والمجيد من يقلد هذا اي نعم لا انما انما قيدنا هذا لان الخلاف من أستطيع العلو أنه علو الصفة وليس علو والذات واضح ما ألو فهمت؟ وكذلك للسوى المعية أيضا الخلافة هو واضح لكن تجنبنا بذاته لأن العامة ومن لا يستطيع الجمع بين العلو والمعية يظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا هو مذهب الحلولية فلهذا تجنبناك ولا المعنى واحد وقد ذفعت لهم قاعدة مكيدة هي من كلامهم مقيم ولكن كلام من عندها كل شيء نضافه الله إلى نفسه من المعاني والصفات فالمراد نفسه في ذاته حتى القرب والمعية والاستوى والخلق والكنزين وغير ذلك ولا حاجة من قلبه ذاته لأنهم أعرف أن الفعل إذا وضيف إلى الفعل أو الوصف إلى المنصوف فان بدا الموصوف ذاته هي الان فهمنا ان كل واحد لكن كلها واحد قلنا هنا حتى لا حتى لا قلنا اضن اننا نريد الحلول لان كثير من الناس بيقولوا ان ان الله معنا بداجه خلاص قال هذا متوجهين والكلمه الى صرف توجب معنى باطلا ولو عند بعض الناس تجنبها احسن يعني مكان الحمد لله هو اهم شيء العقيده يا اخواننا القواعد القواعد هي اهم شيء يعني مسائل مسائل صحيح في مسائل ما تتعلق بالاصطفاف كمسائل الايمان بالباث والايمان بالقدر لكن المهم بالنسبه لنا لمتاق الاصطفاف القواعد هذه اهم شيء وانا اوصيكم بمراجعه قواعد النصره لانها فيها قواعد في اثبات وقواعد في ادله الاثبات وقواعد يزن نبي بسم الله الرحمن الرحيم فاصبروا ناصبروا هو تعالى ولهم يبي انه هو تعالى يرضى ما شرعه من الرحمن والاصوار ويفرح ما نهاه عنهم من الاخر اذكروا فان هو غني عنكم ولا يقوى عباده يثكوا فان تذكروا يرضى, يرضى لكم ولكن تره الله دعاتهم فتنتهم غير الخدو مع القاعدين والمؤمن بان الله تعالى يرضى عن من بذلها من وحمل الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن فتى ربك ونؤمن بان الله تعالى يقضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم اقضى من من اغضب السوء عليهم دائره السوء ورضى الله عليهم ولكن من شرخ له فك صدرا فعلي بن غضب منهوا وله عذاب عظيم ونؤمن بان الله تعالى هو المنصوص بالجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين فليتاه محسوبتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قفته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرفون بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان الهام الدين سبق لنا أن من أصول على السنة ورجمه